هذه فتوى للشيخ العلامة عبيد الجابري وفقه الله وسدده بشأن الخلاف الدائر حول دار الحديث بزناتا يعقب هذه الفتوى بيان وتذكير نرجو منه النفع والخير وانقلبت الثورة وانقلبت الأخوال قام الثلاثيون بأخذ هذه المنارة وهذا المكان المعد لتحفيظ القران فيما هو مشهور فبعد ذلك اخذها السلفيون وسيطروا عليها ولم يجد الصوفيه حيله في ارجاعها اخذ بعض الاخوه السلفيين ثم بعد ذلك بعد ان تمت السيطره عليها حولوا الاخوه وجهتها الى ان تكون مسجدا لاقامه الصلوات الخمس فصار له امام ويؤذن للصلاه الخمسه الجامعه وكذلك ايضا استمرت على تحفيظ القران مع بث العلم فقام عليها بعض اخواننا من طلاب العلم والمشايخ بالالقاء الدروس فصارت دارا للحديث تعرف بهذا المسمى هذا هذا المكان الذي في اسمه وقف لما صار مسجدا هو لا يبعد عن مسجد المنطقه المشهور المعروف مسافه نحو 200 متر او تزيد قليلا هذا المسجد المعروف في المنطقه نفسها فالسؤال المعروض من قبل اخواننا هو هناك مساله اخرى انبنت على هذا لكن الاشكال الذي طرا في تحويل الوقف من مكان لتحفيظ القران الى ان يصير مسجدا للصلوات الخمس بمؤذن وامام وما معنى ذلك ايضا قرب هذا المكان من المسجد الجامع للناس وللقريه بنحو 200 متر هذه مساله فقهيه في اصلها وبعد ذلك كان بنى على هذا أن بعض إخواننا من طلاب العلم لما سئل كان قد أعرض عن الصلاة في هذا المكان على اعتبار أنه لا يرى جواز مثل هذا الفعل بأن يقلب الوقف من دار للقرآن إلى أن تصر مسجدا جامعا للصلوات الخمس فلما ترك هذا الأمر وصار ربما يأطي الدرس وينصرف في أوقات الصلاة أدى هذا إلى حصول فتنة كبيرة بين الإخوة السلفيين والاخ الشيخ الذي هو قائم على هذا المكان تدريسا فعد هذا تمسيرا من المكان وفرقه بين السلفيين على ان وجهته هو الناحيه الفقهيه لا غير فبنى على هذا للاساس ولا وبراء وفرقه وايضا لم يرجع في مساله الوقف الى وزاره الاوقاف في مراجعه الوقف وما هيت هذا الوقف ومن الناظر عليه هذا لم يرجع اليه بدعوى ان الاوقاف حزبيه واذا ما عمم الامر او عرض عليهم انقلبوا على السلفيين فاخذوا المكان الشيخ الم... الم... ما ترتب على هذه المساله للاسف امور سيئه من الفرقه والخلاف هي التي دفعتنا للاتصال عليكم لمعرفه الحق في المساله والوجهه الصحيحه كي يتم جمع الكلمه بين السلفيين تفضلوا بارك الله فيكم بسم الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يظهر لي السؤال هل هذا الوقت من الاوقات العامة وانه ليس له اعتبر من قبل اهل الذين هم احلم والاخوه الذين فعلوا هذا الفعل اخطوا طبعا كبيره وتدخلوا فيما ليس لهم به شأن ولهذا فإن تدخلهم هذا شيء يزيد الفرقه ويوسع الفجوه بين السلفيين فما كان لهم ان يتصرفوا في وقف غير غير طوعي عليه هذا اولا وشانيا هذا للدرغه وليس مكلفين فيه شيء يعني حيث انهم يستولون عليه هذه الحقيقه يدل على يدل على قله الثقه فنشا عن ذلك التشريع ثم بعد ذلك تولد عن هذا الفرقه ما وقعوا فيه إرغاء المسجد أولا لأنه ما جام على المسافة كما ذكر في الحدود المئة مئة مئة فهذا لا تعي له ما دام أنه يوجد مسجد وثانيا الرجوع إلى إدارة الأوقاف وتسليم الوقف اليهم ثم ان امكن فيما بعد طلب هذا او طلب يقام تناظر عليه من اهل الصنة من قبل المشؤول التي هي الاوقاف لا يفضل في الاعارف حسن وان لا فالذمة بريئة منه نعم هذا ما عندي في هذه المشله وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وامراه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري بعد عشاء الجمعه الثامن والعشرين من جمادى الاخره نعم ماشي خلاص نعم أ... نعم الموافق 10 شهر ابريل ماشي عشر. السابع عشر السابع عشر من ابريل نعم. عام اقول الثامن والعشرين من جمهات الاخرة عام ستة وثلاثين وارتعمائة والس الموافق السابع عشر من ابريل عام خمسة عشر وارفين نعم الشيخ الرجوع الى الالقاف على ان القائم عليها حزبيون والله تا ياخذون هذا الوقف ربما يمهدون لارجاع اهل التصوف او لاقامه دورات حزبيه مثل هذا يكون مبررا في التمسك بالوقف لا حماله لا شغل هذا شيء يرجع للدوله نعم اللجنه منه بريء نعم لكن لماذا الا اهل البلد يطالبون من الدوله هل طريق العقول منهم والوجهه ويقولون يعني عندنا نظام تسير حول الوقف نعم ويعني يجعلونه كما هو ال ا انجليزي تحفيظ القران ثم يضم مع القران التجويد وينضم كذلك ال 40 نوويه ودروس يعني في التوحيد نعم. لكن وليس يشاع في هذا بارك الله فيكم نعم وليس من الامر ينلقى ولا شيء لنا ابدا نعم الامر ينلقى ولا شيء لنا نعم خاصه ما قد يعني ترتب على هذا مفاسد عظيمه في الفرقه بين السلفيين لا لا شو هذا هو عز بركه لطيف حجمه الحكمه نعم والله و... والتمسك بالشنه ووضع الامور في نصابها يا كركر نقاش ومفاشق وارا وذو طال اتذكرت نقاشه اخرى اكبر من هذا فانظر الى السلفيين نظره اجدرا واحتقار لنا الدوله فما دون نعم لا يسلم الى الدوله نعم. نعم ويرجي الاخوه نعم. اما ان ي... اما انهم يقوموا بال... بالقيام بالوقف بناء على الترتيب مع الدوله ويستمرون وي... في القاء الدروس وفي النفع وفي الخير مع تركه يعني وقفا معدا للتدريس وليس نقله الى ان يكون للصلوات الخمس هذا هو مدرسه مدرسه لاخر وقت نفسه يعني يقولوا لا بقدره كذا مش شغله مش له في عشان المكان على اعتبار انه مصلى اي على اعتبار انه مصلى نعم نعم او يتوسعوا يرتبون مع وجرف الاوقاف يتوسعوا من تقايا ينتشر نعم هو هذا الاسلم ونصيحه للطرفين شيخ خاصه قد دب الخلاف بينهم اقول نصيحه للطرفين هو ينصح هذا الامر شره الدوره ايوه دول مره ثانيه نسعد يا دين الزهراء ثم انكر شيء اتصلوا بنا بارك الله طيب الله يحفظكم شيخ عبيد اكرمك الله الله يخلصنا ما شاء الله يجيبكم علنا وهدى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فاننا نتذاكر في هذه الكليمه القصيره ان شاء الله ما يتعلق بامر الدعوه في بلادنا والواجب علينا كطلبه علم ان نحافظ على دعوتنا من الفتن والقلاقل وان نكون بامر الله يعز وجل حماطا لها فاذا ما طرا ما يدعو الى المباحثه العلميه والمناقشه العلميه لبلوغ الحق والصواب فان واجب ان انبري طلبه العلم لمثل هذا المطلب فان هذا هو امر ربنا عز وجل عند حصول الخلاف والتنازع قال الله عز وجل فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فرجوع الى كتاب ربنا والى سنه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر متحتم ولا سبيل الى حصول الاتلاف والاجتماع والالفه على الحق والهدى الا بالتحاكم الى كتاب ربنا وسنه نبينا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن هنا انطلاقا من مثل هذه الاصول المعلومه لدى اخواننا جميعا بفضل الله عز وجل فانه قد طرأ بعض امر في الساحه الدعويه الليبيه فيما يتعلق بدار الحديث بذنات القائم عليها اخونا الشيخ الفاضل ابو حذيفه الكبير عبد الرحمن الفقيه نسال الله عز وجل ان يسدده الى مزيد خير وان يعينه ويوفقه فيما حصل حول هذه الدار من تساؤل في مساله فقهيه المطلوب منا جميعا ان ننقاد الى الصواب فيها وظننا باخينا ابي حذيفه انه من من يطلب الحق ويلتمسه ويامله ويرجوه فكان ان عرض علي بعض هذا الامر فيما حصل من المباحثه العلميه بين الاخوين ابي حذيف الكبير وايوب حموده وفق الله الجميع ابي همام وفق الله الجميع للصواب حول مساله الوقف فيما يتعلق بدار الحديث بجناتا اتصل علي اخونا وعرض علي ما يراه في هذه المساله في مساله الوقف ثم بعد ذلك ايضا حصل اتصال مع اخينا الشيخ ابي حذيف نطلب منه ايضاح الامر فيما عنده فبلغني السؤال المكتوب من ابي همام ايوب محموده بينما تاخر سؤال اخينا ابي حذيفه ولم نجد فارقا فيما يبدو لنا في عرض السؤال فانطلقنا طالبين الحق في المساله فحصل مني ان اتصلت بالشيخ عبيد الجابري وفقه الله وسدده واعانه وكذلك ايضا فحصلت منه الفتوى فيما ستسمعون ان شاء الله ثم بعد ذلك ايضا قد نما الى علمي ان هناك قد يكون هناك ما يخالف هذه الفتوى من فتوى الشيخ محمد لازمول والشيخ عبد الرحمن محي الدين فحصل اتصال كذلك فاذا بالشيخين يتفقان تماما مع الشيخ عبيد الفتوى فانسجم عندي وانتظم ثلاث فتاوى تنصب في اجابه واحده من معين واحد فلما كان الامر كذلك ففرحنا بما هداه الله عز وجل ووفق الى الصواب ولا شك ما زال الظن مصحوبا ان الاخوه جميعا يتطلبون الحق ويلتمسونه ويحبون ان تقام دعوه على نور وهدى وبصيره لا يحبون ان تقام دعوه وملء ولو ملات الدنيا على غير سبيل من الحق والهدى انما يتطلبون الحق وليس الامر ان يقام تقام دعوه ولو بمخالفه الشرع او تقام دعوه هكذا قهرا وبغيا واجوانا هذه دعوه فاسله ميته انما الدعوه الحقيقيه ان نقيم امر الله قل من يتبع الحق او كثر اقبل الناس او اجبر المهم اننا نقيم الحق والهدى فكان من هذا اننا نحث اخواننا جميعا على تعظيم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ويقول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ونقذفه بالحق على الباطل فيذمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون فتعظيم الحق يمغا ان يكون نصب اعيننا لا تعظيم الاشخاص ولا الذوات ابدا فان هذا خلل عظيم الحق احب الينا قال به صغير احببنا قال به كبير قال به عبد قال به حر قالت به امراه قال به رجل قال به حاكم قال به محكوم الحق احب الينا من انفسنا ومن اهلينا ومن اخواننا هذه تربيه سلفيه اقامها علماء السنه في طلابهم واخوانهم انهم يعظمون الحق وينقضون التعصب والتقليد المقيط فعل هذا مشانا ونسى اخواننا طلبة العلم ومحبو الدعوه السلفيه فلذا ينصرون صاحب الحق ولو كان صغيرا ويردون على مبطن ولو كان يوما ما كبيرا مبجلا هذه تربيه عظيمه ومن هذا الباب فاننا نذكر اخواننا بتعظيم الحق ومحبته والرجوع اليه ونصرته وان تنشرح صدورنا سعاده وسرورا بمعرفه ما يحبه الله لا بما يحبه فلان والا لا ما نحن في هذا الامر ايها الاحبه الاخوه الفضلاء ما نحن الا متعاونون مع اخواننا طلاب العلم نطلب الحق ونلتمسه ونلتمسه ونرجو من الجميع ان يسددوا اليه ويعانوا اليه ليس لنا بغيا الا هذا فلذا كان هذا هو مطلبنا وها هنا بين يدي ما اذكر به من قصص الاسلاف في تعظيم حق ومحبتي والسعاده به والانث اليه فمن ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي هو احمد بن علي بن ثابت ابو بكر في ترجمه عبيد الله بن الحسن العنبري قال الخطيب وكان محمودا ثقاتا عاقلا من الرجال ان عبد الرحمن بن مهدي قال كنا في جنازه فيها عبيد الله بن الحسن هذا هو صاحب الترجمه وهو على القضاء فلما وضع على السرير جلس وجلس الناس حوله قال فسالته عن مساله فغلط فيها فقلت اصلحك الله القول في هذه مساله كذا وكذا الا اني لم اريد غير هذه انما اردت ان ارفعك الى ما هو اكبر من هذا لاشكه انه قبول الحق وتعظيمه فاطرق ساعه ثم رفع راسه فقال اذا ارجع وانا صاغر اذا ارجع وانا صاغر لا لا اكون ذنبا في الحق حبا الي من ان اكون راسا في الباطل هذا انقياد عظيم ايها الاخوه الفضلاء في مشارق البلاد ومغاربها ذكر الذهبي في كتابه السير في ترجمه عبد الغني ابن سعيد الازدي قال ولي عبد الغني جزء بين فيه اوهاما كتاب المدخل الى الصحيح الحاكم يدل على امامته وسعه حفظه قال عبد الغني لما ردت على ابي عبد الله الحاكم الاوهام التي الاوهام التي في المدخل بعث الي يشكرني ويدعوني فعلمت انه رجل عاقل انظروا الى هذه المزيه العظيمه في قبول الحق والتسليم للتصويب وهكذا اهل العلم واهل الفضل يقبلون التخطئ ويرجعون الى الصواب منشرحين مستبشرين كذلك ايضا مما يذكر مما يذكر في هذا الباب في تهذيب الكمال في ترجمه نعيم ابن حماد أبي عبد الله الخزاء المروزي الحافظ قال يحيى بن معين حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه فقرأ ساعة ثم قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث قال يحيى فقلت له ليس هذا عن ابن المبارك فغضب وقال ترد علي ترد علي قال قلت إي والله أرد علي أريد زينك تأم الأخي في قوله أرد عليك من اجل لا يعظم احد فوق الحق وتامل ايضا في قوله اريد زينك وهو الباعث لنا جميعا فيما نرجو زين اخواننا وتوفيقهم الى الصواب واعادتهم على تعظيم الحق اريد زينك فابى ان يرجع فلما رايته هكذا لا يرجع قلت لا والله ما سمعت انت هذا من ابن مبارك قط ولا سمع ابن مبارك من ابن عون قط فغضب وغضب من كان عنده من اصحاب الحديث وقام نعيم فدخل البيت الان يريد نعيم ان يتاكد فاخرج صحائف فجعل يقول وهي بيده اين الذين يزعمون ان يحيى بن معين ليس امير المؤمنين في الحديث نعم يا ابا زكريا غالبط انظروا ايها الاحبه الى هذا الرجوع الصادق وهو يثني على يحيى بن معين بانه امير المؤمنين في الحديث ويقول غالبط ويقول وكان الصحائف غالبت فجعلت اكتب من حديث ابن مبارك عن ابن عون وانما روى هذه الاحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك قال الحافظ ابو ناصر مما يدل على مما يدل على ديانه نعيم امانته رجوعه الى الحق لما نبهه على سهوه واوقف واوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب اذ الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب الا بعدا فنربا باخواننا الفضلاء ان يروا الحق ابلجا فيعرضوا عنه نعم نربا بهم وظننا انهم ممن تنشرح صدورهم للحق ويفرحون بقبوله قال الحافظ ابن عبد البر ايضا في التمهيد وسمعت غير واحد من شيوخي اذكر ان الغازي ابن قيس لما راح الى المدينه سمع من مالك وقرا على نافع القاري كما انه ما هو في اول دخوله المدينه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال ابن ابي ذئب وتعرفون ابن ابي ذئب على امامته ومنزلته من الامام مالك ايضا فجلس ولم يركع فقال له الغاز قم يا هذا فركع ركعتين فان جلوسك دون ان تحيي المسجد بركعتين جهل او نحو هذا من جفاء القول يعني عباره شديده يخاطب بها ابن أبي ذئب فقاب ابن أبي ذئب فركع ركعتين وجلس فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس إليه تحلق الناس إليه طلاب العلم أقبلوا من كل حدب وصوب يتحلقون في حلقة ابن أبي ذئب فلما رأى ذلك الغازي ابن قيس خجل واستحيى وندم وسأل عنه فقيل له هذا ابن أبي ذئب أحد, أحد فقهاء المدينة وأشرافهم فقام يعتذر اليه فقال له ابن ابي ذبك يا اخي يا اخي لا عليك امرتنا بخير فاطعناك وبالله التوفيق انظروا معاشر الاحبه الاخوه الفضلاء الى هذه الاخلاق العاليه والى هذه التربيه السلفيه النقيه الصافيه يا اخي لا عليك امرتنا بخير فاطعناك ثم قال له هذا جهل واقامه من مقعده وعابره بعباره وخاطبه بعباره فيها الجفاء لكن تربيه النبي ذئب تقبل النقد والتوجيه الى الصواب ففرح بهذا وقال لا عليك امرتنا بخير فاطعناك قال العلامه البقائي في مصائد النظر للاشراف للاشراف على مقاصد الصور والله الذي جلت عظمته لو ان لي ساعه تقوم بما اريد يعني لو ان لي مالا تقوم ساعة تقوم بما اريد لكنت ابذل مالا لمن ينبهني على خطئي اعطيه مال اعطيه مال اذا نبهني على خطا فكلما نبهني احد على خطا اعطيته دينارا ولقد نبهني غير واحد على اشياء فيه فاصلحتها في كتابه وكنت ادعو لهم واثني عليهم واقول لهم ذلك الكلام ترغيبا في المعاودة الى الانتقاد والاجتهاد في الاسعاف بذلك والاسعاد يشجع اخوانه على أن يبحثوا عن الخطأ كي يصوبه وكي يلقى الله معظما للحق منتصرا له ولذا طالب العلم وإخواني الفضلاء معاشر الأحبة طالب العلم يتعرض في طريقه في دعوتي إلى اختبارات وامتحانات كثيرة من أجل أن يسمو في مقامات رفيع لا تحسب أن المجد ثمرا أن تآكله لن تدرك المجد حتى تلعق الصابير نفسك تريد أن لا تخضع لهذا وهواك لا يريد ان يقبل بك على الحق ان تتصارع وتدفعه وتعظم الحق من شريحه فبذا نال من نال من نال الشرف والرفعه لما خاصموا انفسهم وغلبوا اهواءهم كذلك ايضا مما ذكر وهي قصه عظيمه القيها ايها الاخوه على مسامعكم عسى ان ننتفع منها جميع ما حكاه القاضي ابن العربي في كتاب احكام القران قال اخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مره قال ووصلت فسطاطه مره فجئت مجلس الشيخ ابي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس فكان مما قال في اول مجلس جلست اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظهر والى فلما خرج تبعته حتى بلغت معه الى منزله في جماعة فلجنا فجلس فجلس معنا في الدهليز وعرفهم امري فانه راى اشاره الغربه يعني رجل من غريب جاء الى المجلس ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين علي فلما انفض عنه اكثرهم قال لي ارىك غريبا هلا كان من كلام قلت نعم قال لي جلسائي افرجو له عن كلامي انظر الى هذا التعبير الجميل كلامه محبوس فقال له افرجو فقال لي جلسائي افرجو له عن كلامه وفيه ايضا ادب هذا الرجل الغريب إذ لم يبادره بالتخطئه والتنبيه وانما سكت حتى يهيئ له الكلام ففي التربيه لنا ما آشر الطلب مع اشياقنا افرجو له عن كلامي فقام وبقيت وحدي معه فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك ولفظت متبركا بك صيامه فيها, فيها من الخطا فالتبرك بالذوات ليس صحيحا نعم قد يكون المرء مباركا بنفعي ودعواته لكن هل لا يستلزم التبرك بذاته إلا أنه إذا كان أراد التبرك به أي ذي علمه ونفعه فذاك على كل حال الإبارة لا تنتجم مع ما قد قرر في باب الاعتقاد من البوادي عن التبرك بالذوات حضرت المجلس اليوم متبركا بك وصدقت وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن وقلت الظهار منكر من القول وزور هذا لا يصح ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر وذلك لا يجوز ان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال فضمني الى نفسه وقبل رأسي وقال انا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خير انظر قبله ضمه قبل راسه وشكره ودعا له وقال له انت معلم خير ثم قلبت عنه وبكرت الى مجلسه في اليوم الثاني فالفيته قد سبقني الى الجامع وجلس على المنبر فلما دخلت من باب الجامع وراني نادى باعلى صوته مرحبا بمعلمي افتحوا لي معلمي انظروا يا اخوه الى هذا التعظيم لرجل غريب قد دل على الحق والصواب فتطاولت الاعناق الي وحدقت الابصار نحوي وتبادر الناس الي ا يرفعونني على الايدي ويتدافعونني حتى حتى بلغت المنبر والجامع غاص باهله واسال الحياء وانا واسال الحياء بدني عرقا وانا لعظيم الحياء لا اعرف في اي بقعه من الارض انا واقبل الشيخ على الخلق فقال لهم انا معلمكم وهذا معلمي انظروا انا معلمكم وهذا معلمي لرجل غريب قد افاده بمساله ونفع لما كان بالامس قلت لكم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما احد منكم فقهها عني ولا رد علي فاسمعني الى منزلي وقال لي كذا وكذا واعاد ما جرى بيني وبينه وانا تائب عن قولي بالامس هذا الشيخ يرجع امام خلق من الطلاب امام خلق من الطلاب انا تائب عن قولي بالامس راجع عنه الى الحق فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه ومن غاب فليبلغه من حضر فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون انظروا الى هذه الاخلاق العظيمه علقه ابن العربي هنا معلقه فانظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لاهله على رؤوس الملا من رجل ظهرت رئاسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من هو ولا من أين فاقتدوا به ترشدوا نعم تربية عالية نحب من إخواننا طلبة العين نحب من أنفسنا قبل إخواننا أن نقتدي بمثل هذه الأخلاق العالية في تعظيم الحق والرجوع إليه كذلك أيضا ونرجع إلى ما نحن فيه فيما يتعلق بخبر الدار أننا لا شك نحب أن نفعه الحاصل لاخواننا من تعليم وبث للعلم لكن ايضا ان يقام على ساق الحق والهدى وان يقام على الشرع الذي يحبه الله لعباده ولا سبيل الى هذا الا ان يتحاكم الجميع الى كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم بالرجوع الى اهل العلم الراسخين فيما قد يطرأ علينا من امر الدعوه قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال ربنا فاسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول فرجوعنا إلى أهل العلم نطلب الحق والرشاد امر متعين لا بد منه على ان يكون بتجرد لا انك تبحث على ما يوافق هواك وتنتقل من شيخ الى اخر ومن عالم الى اخر وتتصلها هنا وترفعها هنا لا الله يعلم من سريرتك ومن داخل نفسك انك تطلب هواك فحذر احذر عقوبه الله عز وجل فان طلب الهوى يعمي بصرك ولا تتبصر شيئا قال الله عز وجل وكذلك نقلب افئدتهم وابصارهم وكذلك نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيان يعمهون فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فاحذر اخي في الله ان يكون بحثك ليس لتحقيق الحق ونصرته انما بحثك من اجل ان يقوى قولك و تنتصر لمذهبك فهذه آفة عظيمه توجب سوء العاقبه توجب سوء العاقبه لذا حصل منا ان رجعنا لاهل العلم وظننا في اخواننا جميعا انهم يوجهون الى العلم ويعظمون امر الرجوع الى اهل العلم ارشادا ودلاله وتوجيها فهذا شانهم ولذلك لما رجعنا الى اهل العلم فاستو بما تسمعون من فتوى للشيخ عبيد الجابري وفقه الله وسدد تقطع الخصامه والنزاع حول هذا ثم الذي زاد الامر دفعا لمعرفه الحق ومن بنى على هذا من ضغينة وجفاء وكذلك من هجر ومن طعونات وكذلك ايضا دخل اهل الفتن زرافات ووحدانا بين هذا وهذا يتسللون من اجل ايقاع الفرقه وايقاع الجفاء بين الاخوه المتحابين من السلفين لا شك ان هؤلاء اهل شر ولو طالت لحيته وقصر ثوبه اذا كان يسعى بالفتنه ويسعى بالقيل والقال ويفرق بين الاحبه من طلاب العلم والاخوه السلفيين ويرمي بالبهتان وكذلك ايضا ينقل كلاما سيئا على جهه الافساد نمام مغتر الواجب علينا جميعا نحن واخواننا طلبة العلم ان تكون لهم بيطانه صالحه من الطيبين من الخيرين من اهل التقوى من من يخافون الله عز وجل ويراقبونه الواجب يا اخي ان يكون من حولك اعانه لك على الهدى والرشاد يخاف الله ويتقي ليس مغتابا ليس نماما ليس صاحب بهتان وكذب ليس صاحب قيل وقال الليل والنهار يشغلك فلان قال فلان ذهب فلان جلس فلان قالوا عنه كذا فلان قالوا عنه كذا وانت تستمع اليه الواجب دجر هؤلاء وابعادهم عن المجالس وان ينتقي الاخ ال ال ال الذي يتفضل افاده اخوانه من طلبه العلم ان ينتقي اخوانا عندهم ديانه ومحبه للمنهج السلفي عندهم ورع وخوف من الله لا ينبغي ان يكون بطانته هؤلاء الفتانون الذين يسعون بالفتنه وعلى هذا ربما الكثير مما يجري في الساحة الدعوية هؤلاء هم أرضابه وأهله أهل الفتن والقيل والقال ينبغي أن يذكر هؤلاء وأن يناصحوا يا أخي ما طرى علينا في أمر دعوتنا نراجع فيه أشياخ السنة ونقتصر عليهم يجتمع الأخوان الفاضلان أبو حديث الكبير وأخونا أبو همام أيوب حمود ويهتدى رسان أمر الدعوة ويراجعون أهل العلم وكذلك ايضا يلتقون مع الاخ الشيخ محمد الانجر يتعاونون على البر والتقوى ويتعاونون على الهدى والسداد انت ما لك ولهذا لماذا تقترب من هذه الفتن ولماذا توغر صدور بعض الطيبين على اخوانهم فيحصل الفرقه والجفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حذرنا من مثل هؤلاء الفتانين اصحاب الفتن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دينه خليليه فلينظر احدكم من يخالقه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك ما يحييك او تبتاع منه او تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكير اما ان يحرقك او يحرق ثيابك او تجد منه ريحا كريهه تفقد وتمحص جلساك فالصاحب ساحب نعم قد يكون له مواقف مشرفه معك لكن يا اخي ليس هذا هو الميزان الميزان هو التقوى والميزان هو الخوف من الله والميزان كذلك ايضا ان تقول له اصبت فيما اصاب واخطات فيما اخطا وتقيم الدين والعدل اما اذا كان وقف معي موقفا احفظ له يبقى ما قاله على العين والراس لا ليس هذا ميزانا شرعيا الميزان الشرعي يا اخي ان يقول المرء وقفا عند حدود الله يخاف الكلام في الاخرين الا بعلم وعذر اما الظنون والاوهام تبني عليها قصورا وعلالي من الشكوك والظنون لولا ان سمعتموه ضمن المؤمنون والمؤمنات بافسهم خير اتلقونه باللساناتكم هذا في وقت الفتن لما تجري الامور على هذا الحال يصير الكلام بدل ان يتلقى بالاسماء يتلقى بالالسن بالالسن من كثره الخوض في هذا فاحضروا معاشر احب الطلاب والشيوخ ما هي الا نصيحه اخ صغير بعيد عنكم في الديار ينصح لنفسه وينصح لكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطلب الحق والهدى في مثل هذه المسائل وأن لا نشمخ على الحق بأنوفنا فالله عز وجل ينتقم إذا ما عرفت الحق يا أخي وتبصرته فصرت تلوي أعناق الأمور وصلت تخاذع وتغالث فإن الله عز وجل يفضحك ويكشف شرك فاحذر عبد الله عليك أن تسلم الأمر لك الى اهل العلم فما اشاروا به فلتخضع له ولك تستسلم لحكم لا يعز وجل كذلك ايضا ان تحسن الظن بالاخوه جميعا انهم ارادوا خيرا وارادوا نفعا وارادوا اقامه الحق والهدى كذلك ايها الاخوه ولا احب ان اطيل في هذه الكلمه وقد سميتها كليمه فيبدو انها قد طالت ان من اعظم ما ينبغي للاخوه فيما بينهم فوات تنصح يا اخي قد تكون النصيحه ثقيله على قلبك لكنه الحق قد يكون الامر مؤلما في نفسك لكنه الحق فعليك ان تفرح باخوة النصحه ما حبوك يوما ما جاملوك يوما ما داهنوك يوما لا انما نصحا ان راوا خيرا فساعدوك واعنوك ودعوا لك وان راوا خطا نبهوك وان راوا عثارا اقاموك ان راوك مندفعا الى الخير شجعوك واذا راؤوك مندفعا الى الشر اخذ بيديك الى بر الامان والطاعه والخير قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله انصره ان كان مظلوما فكيف انصره ان كان ظالما قال تحجزه عن ظلمه فهذا الذي نريد من انفسنا ومن اخواننا ان يحجز بعضنا بعضا عن الظلم وقد حصل فكم من اخر ظلم بفريات وكذب وكم من اخ قيل في ما ليس فيه وكم من اخ حاول ان يحزب هؤلاء ويحزب هؤلاء وكم من اخ فرقها شدر مدر الا فليتق الله هؤلاء وان يرجع الجميع الى تعظيم الحق وان يرجع الجميع الى تعظيم السنه وان يرجع الجميع الى الوقوف عند حدود الله عز وجل وان يرجع الجميع الى التناصح فيما بينكم وتواصلوا بالحق وتواصلوا بمرحمه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدق الذي حصل هو ما سمعتم مما يتعلق بدار الحديث نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الاخوين ان يوفق الاخوين ابا حذيفه الكبير وكذلك ابا همام للحق والصواب والظن بهم والمؤمل انهما على خير وهدى يعظمون الحق وينصرون السنه لهم دعوه طيبه وحصل بهم نفع نسال الله دوامه ومزيده وخيره وان الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وينفع بهم الاسلام والمسلمين ان يسددهم ان يحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وشمالهم ومن فوقهم ونعوذ بالله ان يقتالوا من تحتهم هذا الذي تيسر لي اسال الله العظيم لنا ولكم الهدى والسداد صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين